كل في كتاب مبين فهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً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 ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كثور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني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 صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كمز أو جاء معه الملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل كم يقولون أفترى قل فأتوا بعشر سر مثله مستريات ودعوا من استطعت من دون الله إن كنت صادقين.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 فَمَن كَانَ عَلَى بِيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتَقْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُسَائِمَةٌ وَرَحْمَةٌ أُلَاءِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَزْعُدُهُ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 وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ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 أَنُرْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَانًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إنهم ملاقو ربهم ولكنني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردهم أ تذكرون ولا وَمِنْ عِندِ خَزَائِنِ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي انني اذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال انما ياتيكم به الله ان سَاءَ وَمَا أنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَا يَنفَعُكُمُ النُّصْحُ إِنْ أَرَدْتَ أَن أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُضِلَّكُمْ وَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوع أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبدئس بما كانوا يفعلون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 وَقَالَ اَرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْعِرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ إِبْأْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِذِينَ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 ضبلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين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 أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا توفر لي وترحمني أكم من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم وَأُنَمُّن سَنُنَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُحِيها إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا ۗ أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنَ قبلها.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 إنَّ قُولُ إِلَّا عَتَرَائِكَ بَعْضُ آلهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأُشْهَدُ أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ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 مستقيم، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ فتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة الا ان عادا كفروا ربهم أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمَهُ ودَاعَ سَنُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَئِنْ شَأَكُمْ من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجبا قبل هذا أتنهانا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 فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ سَلَاسَةَ أَيَّامِ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٌ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 İnna hâzal şeyân âjib. Çalû, âtâjbinen min âbil Allahî râhmetüllâhi barakatuhu beyit hamidun majid.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 إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا للقنسي أبهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب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 مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 وما أنا عليكم بحفير قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء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 إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما تنفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرم شقاطي أيضا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 ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز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 فسهم فما أونت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا ما جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبين وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القراب وهي ظالمه إن أخذه ألم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجمع الهدى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 لَهُمُ الَّذِينَ سَعِدُوا فِى الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوظٍ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 ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم ريب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 إنه بما تعملون بصير ولا تركموا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا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 fallola kan min al Qurun min cublukum ulu bakiyeti yenheon an el fesad fil arz illa kileb min men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 لَآكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَقُل للذين لَا يُؤْمِنُونَ نَعْمَلُ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ۖ إِنَّا عَامِلُونَ ۖ وَاَنْتَظِرُوا إنا وتظرون وللله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغا فينعم تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 أرسله معنا ودين يرتع ويلعب وإن له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهب به وأخاف أن يأكله الذئب وأن عنه غافلون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 وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا ان ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولن كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدمن كذب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 ولنعلمه من تأويل الأحاديث فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلو أشده آتيناه حكما وعلما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 إنه لا يُصْلِحُ الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء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 جَنَ أَوْعَذَابٌ أَلِيمَ قَالَتْ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِنْ قبل فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ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 يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِيرٍ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَقَالَتْ اِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَدْ طعن أيد يهودنا وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلك الذي لم فيه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 عصير خمرة، فقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إننا نراك من المحسنين.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 ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا النَّاسِ الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب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 ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسطير ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان فقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك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 وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك ما بال النصوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصَحَصَ الْحَقُّ ana ramet'tu onun nefsine, ve onu وَتَكَبَّرَ اللَّهُ